من الله ما الذين تقوَّلَنَّهم محبِّين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ونحمدك ونستعينك ونستحذيك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. Naskuru kawa na nakfuru kawa nafla womayu aadi kawa yafjuru alhamma iyaka wa lekker nusuli wa nasjudu wa ile ika wa nakfi nagjur rahmatakawa naksha ijabaka fakina ijabaka yom tabaathu ibadu alhamma bika amenna wa lekker aslamna wa عليkka tawakkalna wa ile ika anna watika kawa ولكا تتمنا وبكسنا عنا. طفلنا ربنا الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن هذه المشاهد التي قد شاهدتموها لا تسروا النفس ولا تفلح القلب. ولا تدخلوا على القلوب السكينه والطمانية. We Deze Ibrahim. Whoa! Gracias. بحمده ولكن لا تتقهون تسبحهم إن كان حليما غفورا والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن رآه ومن اهتدى به وسار على نهيه إلى يوم بعثه De tijd vinda, de klimina, de rug en وعن السلوكيات والاخلاق رأيت قبل ذلك عليه ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما. Into your het van de goede برب انه كان تسيير العليم